Ahmad <تضح> الخير me, حلمي انا جيت انا, جيت, أنا جيت. صلاح الخير هانا شيحة بطولة عز التبعوث أدول ميمي جمال إنعام سلوسة سينيمان عيد معتز عد الصبور والطفل مروان مجدي بالاستراك مع الفنان الكبير حسب مصطفى مسيق المقدمة والنهاية محمد يحيى كلمات أيمن بهجة أمر توزيع يحيى يوسف المخرج المنافذ شيرين إبراهير صلاح الخير من إنتاج ماس ميديا بروتكشن صلاح الخير تأليف مكدي الكتش إخراج حسين إبراهير صلاح الخير برعاية فودفون بصراحة يا ابني أنا مستغسر المجهود اللي انت عملته التصميم ده شكله حلو مع أني ما بفهمش في الرسومات بتاعكم طب لما هو عاجب حضرتك ليه مش عايزين تاخدوه؟ عشان هيترمي في الزبالة رسمي أنا يترمي في الزبالة؟ أنا هقولها لك على بلاطة المسابقة دي معمولة كومفلاش امريكان يعني طب بعملوا كده ليه؟ أقول لك ليه عشان فيه واحد ابن واحد مهم اتعين من قبل المسابقة ما تنسل بس كده انا ممكن اوديهم في داهية لو عرفت تثبت حاجه إيه ما انت لسه هي اللي بعضت لسانك راجل انت انا يا ابني قلت حاجه انت هتتبلى علي ليه انا يا ابني حته موظف صراحه ولا جه ايوه ايوه فهمت فهمت أتخافش ما تخافش ما تخافش طب تحب بقى اديهم الرسمي ارموه في الزباله ولا ارميه انا بمعرفتي ارميه انت بمعرفتك ها هنقوم مبروك غره غره يعني ايه عشان شغل شريط حزيني بصراحه انا مش طربة معي عكننه وبعدين انا جيت تي يعني يعني دي اول مره اقدم فيها على شغلانه واترفض ما هو انت كمان عامل لي فيها خنقه يا ابو صلاح لازم يعني تشتغل في الهندسه واحد خريج هندسه هيشتغل ايه قنصل وبعدين انا بعشق الهندسه يا اخي بعشقها دي أخرة الطموح الجارف مم. جارف صدق تقليل الادب قلت لك من زمان سيبك من كليه الهندسه دي وخش معايا كليه التجاره أنا هنروح على فين روح على أي حتة أنا شكلي شاكلي النهاردة حقضيها معك في التاكس بهتك ومطرحك بس مش تطمن أبوك همك الأول أطمنهم أقول لهم إيه أقول لهم الرسم بتاع تقطع و في الزبالة أطلع أطلع, أطلع بلاش غالب يعني. إيه إيه دي؟ دي استقالتي يا باب أفندم؟ أنا قدمت الشركة الطيران وخلص هشتغل مضيفة إنتي تستعبطي؟ هو انتي دخلتي كليه الهندسه عشان تشتغلي مضيفه يا بابا انا دخلت كليه الهندسه غصب عني للاسف انا ما عنديش غير بنت واحده لولا كده كنت طلعت الطبانجه وضربتك طلقه في دماغك ربنا يخليلك عمر يا بابا بكره يكبر ويدخل الهندسه ويحققلك كل احلامك بنت حازم الحريري لازم تبقى مهندسه مفهوم <تصفيق> يا بابا انا بكره الهندسه موت وايه يعني الحب بيجي مع العشره اساليني انا انت مش شايفه انا امك بنحب بعض قد <تصفيق> ايه بقى اتجوزنا اول مره شفتها قبل الدخله بثلاث ايام بس وبعد كده سافرنا على لندن ايوه بس اكيد كنت عارف عنها كل حاجه كل اللي عرفته عنها طلع غلط قالوا لي طويله طلعت قصيره قالوا لي سمره طلعت بيضه ورغم ده كله بالعشق بينا بعض يا بابا حضرتك بتتكلم على الحب الهندسه بقى حاجه تانية ده انت مالك الهندسه ما عرفتش تخليني احبها تحبيها تكرهيها هتشتغلي مهندسه غصب عنك معقوله يا ناس حازم الحرير اللي قضى نص عمره في اوروبا الراجل المتحضر الديمقراطي يخصب على بنته الوحيده ويشغلها مهندسه بالعافيه يعني مش ممكن انا بقى راجل متخلف ديكتاتور عجبك ولا مش عجبك انا عجبني خدي المشروع تدرسيه كويس قدامك ثلاث اسابيع عشان تعمليلي التصميم حضرتك اللي هتشرف عليه لا ومفيش حد من المهندسين اللي عندي هيبص فيه وهاخد منك التصميم واسلمه في المراقصة. هو على الله على الله المناقصه دي تروح مني هاقطع خبرك مفهوم؟, مفهوم. <تشفت> هده فان دعم وصلاح هده هده هده هده لنغر دوق يا أستا ان شاء الله تطلعها السلوه بركابي أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا وزاني اف التاكسي ده حرك ده ليه ما تشغل التاكيث يا أستا مش لبركب أركب رادياتير الأول ها؟ ما تخديش في بالك معلش <تصفيق> المرة الجاية إن شاء الله حنركب مرة واحد سقف <تصفيق> جميلة جميلة أول صلاح جميلة أول جميلة <تصفيق> يا سيدة <تصفيق> إيه دا؟ إيه؟ صلاح؟ إيه؟ سيد؟ إنتوا مع بعض؟ طب نزل لي هنا بقى ليه في إيه؟ في إيه بس يا أنيسة مالك واحنا لسه قعدنا أنا مادام يا حبة عمار ولو الشيطان لعب في دماغكم ونويين تخطفوني لا يا حبايبي أنا معايا مطوى في الشنطة إيه د انت شيطان لعب في دماغك يا صلاح هو كان بيلعب من شويه بصراحه بس نزل الجيزه خلاص <تصفيق> يا <تصفيق> ست الكل التاكسي امان ما فيهوش شياطين احب اقدملك لك نفسي انا المهندس صلاح حسين هندسه القاهره خالي شغل بقول لك ايه خالي شغل خالي ده مالي انا ومالي القصه دي انا انا انا ابو صلاح ده قوي انا بيتك ها اصل حوار غريب كده خالي ده <تصفيق> ين توصلوني ولا شوف تاكسي غيركم لا لا ازاي اطلع اطلع اطلع يا سيد عبد على الدقي عليها مش في المود النهارده تحب تسمعي حاجه معينه ولا اسمعك على ذوقي خد شغلي الشريط ده انتي تؤمري يا اسمي فاتن واحيانا كريمة. إن شاء الله تكوني حتى منان مش هتفرق معانا إن يا هندسه يظهر المدرج جعلها تاني يعني ايه اكلم الشيطان دي نور أنا يا جميلة جميلة إيه دا إيه دا إيه دا على إيه لا أبدا نصل يعني خلاص سو إنت ساكل وإنت مش قلت لك شغل الشريط ده حاضر حاضر لما <تصفيق> الشيطان جاي سيد بقى هو التاكسي تاني ولا ايه ايوه تا تا تا اتفضلي ادخلي برجلك اليمين يا ياسمين اهو برجل اليمين مبروك تحفه الله يبارك فيك يا حبيبتي ايه رايك في الدكار حل؟ حلوة جدا. إمتلفست بقى؟ يعني أسبوع أسبوع ونص بالكثير كده تكون جاهزة. ربنا يوفقك يا رب. إذا ده ومالك يا بتقوليها بتقولي كده من غير نفس؟ يعني أحاولها إزاي؟ يعني عادي قلتها عادي. لا مش قلتيها عادي. الله ما لك يا ياسمين في إيه؟ مفيش بابا رفض. يا ستي ما إحنا كنا متأكدين إنه السحالة هيوافق إنك تشتغل مديف؟ فما نسي مجنونة أصلاً. السحالة يوافق. تعالي بقى هنا. أمي لسة عادتين إن أنا أقدم خالتينا في الحلم اللي في الدماغي ده. أنت هتعمليلي فيلم عربي يا بنتي. أنا كان عندي أمل أن هما يرفضوكي ويبقى جات منهم واستريحنا هما يطولوا يا ياسمين خنقتيني انسى بقى الموضوع ده وركزي في شغلك الهندسة دي قدرت أوكي؟ يا بنتي فهمي المصيبة دلوقتي إن بابا عايزني أصمم مشروع وكمان حيدخل بيه مناصه. طب دي حاجة حلوة قوي ده معناها إنو عايز تديك ثقة في نفسك حتيجل منين الثقة دي يا بنتي أنا أبيض <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا ورن انتي هتلصميني في الأجزخانة لايبر يوو هشوف اي مهندس يعملي تصميم وقديله قرشين وخلاص طلبك عندي يا باش مهندسة بجد؟ ايوه ابن خالتي مهندس شاطر ويتمنى يعملي اي خدمة اسلو بصراحة واقف غرامي وطول النهار بيبقتلي ميسجز بشع جدا على الموبايل علي يا ده دبان عليه ما بفعش بس يعجبانا اسبوعين ايه؟ الموضوع ده يخلص في اسبوعين بالكتير اه؟ اسبوعين ايه يا بنتي دعبقاري هيقلبه في يومين ثلاثة هو بس اللي شكله عكر عبقاري عبقاري يا ستي بس ما يقلبوش يعملوا زي الفل حادر مش هيقلبوا. يلا بينا بقى يلا وصليني بقى لا مش هوصلك التشعباتي لك في اي ميكروباس مش انت بتتشعبات في الاحلام مش معنا مش تتشعباتي في <فاك> ميكروباس فريدة يلا باي باي يا ابو صلاح بلك كم يوم حابس نفسك في القوضة والله يا بابا زهقت من قاعدة القهوة قلت اهو غاير شوية انا مش عايزك تشيل في نفسك بكر ربنا شغل. بصراحة يا بابا كده انا حاسس ان انا بقيت عالى عليكم تعبت يا واد ولا ايه؟ هو احنا حالتنا غيرك يعني يا بابا ما كنتش قادر تشد حيلك شوية كده وتجيب لي اخها على اقل كنت دخلت الجيش اغير جو جيش؟ دي كانت امك ترقع بالصوت دي مرضيتش تخلف تاني عشان كانت خايفة عليك من بهدله الجيش وانت ايه؟ ملكش كلمه عليها اللي يشوف الرعب اللي انت عامله في المدرسة يقول يا ما هنا ويا ما هناك قري والله <تصفيق> هتقع بيني وبين مراتي ولا ايه يا عم ربنا خليكوا البعض طب يلا يلا قوم اغسل وشك كده وانزل اتفسح شوي اغسل وشي ما لسه غسل امبارح انت عايز من البيت ولا ايه يا ما هنت مش هتفضل قاعد كده كابس على نفسي طب ايدك بقى على 100 جنيه ايه ايه 100 جنيه تو ايه يعني مصاريف كده اتبشر ا بيهم لا يا حبيبي مصاريف اتبشر ايه خليك قاعد يا حبيبي خليك قاعد كابس على نفسي ما فيش حاجه ابدا انا كنت هعمل ايه انا كنت هنام بتصب على يا <تصفيق> ابو صلاح اتاخرت كده ليه بس انا وديت التاكسي تصلح في الورشه هو أنت يا ابني اشتريت التاكسي ده عشان تعطي تصلحه كل شويه ده طول الوقت عند الميكانيك. اعمل ايه يا عم حمارتك العارجه مش <تصفيق> هتفضح <تصفيق> يا <تصفيق> ابني بقول لك يا ابو صلاح أنا بفكر في التاكسي على ما تخش معايا فيه تاني يا سيد انت كل شويه حتقول الموضوع ده ما قلت لك يا اخي ميت مره انا اتخلقيت عشان اكون مهندس مهندس مهندس مهندس, مهندس. الله ومش هعمل أي حاجة في الدنيا غير الهندسة حتى لو هموت مجوع خلاص خلاص يا عم براح علينا طب قمت ليه؟ خلاص أنا قفرت معاك سلام أنا ماشي سلام استنى استنى أنا جاي معاك عاك نجدد الله يا عاك اسكت يا معلم مش البيت فاتن بتاعت الدقه اديتني رنة النهارده لا يا راجل وعملت ايه اسكت لها اديتها رنا انا كمان برافو عليك يا سيد ايوه كده هي البيت دي كان شكلها اكبرها رنا وانت الاخر كبيرك رنا حاسب يا صلاح ده خبر ابيض ده كان هيطيرك من على الارض صحيتك موتسيكل حكاية اه حلو قوي ده جيله كده بتاع 30 40000 جنيه استنى يا ده في شنطه من على الموتوسيكل اه ايه ده انت يا جلال انت غلط يا عم بتنده على مين ده زمان اروح من ساعتين طب هنعمل ايه نصيتنا كده ايه اللي في الشنطه النص بالنص يا معلم احترم نفسك يا سيد أوي. يلا بينا نقعد على قهوه اكيد هيرجع تاني دار على الشنطه نص بالنص عايزنا نص الشنطه احنا حراميه يا سيد ما هو انت كده طالع حنبلي زي ابوك يعماله انا يا فريدة. يا ستي ما في التليفون عمالة تقولي لي مصيبة يا فريدة مصيبة يا فريدة. إيه هي وقعت الخير فودافون جيت،, جيت،, جيت انا جيت انا جيت انا جيت انا جيت نورت البيت انا جيت انا جيت انا جيت